وَإِذاَا مَ السَّنَّا سَدُلٌُّ ذَعَوْرَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إلَيْهِثَُّ إذَا أَذَاقَهُمْ ثَُّ إذَا أَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إذَا فَريقُ مِنهُم بِرَبِّهِم يُشْرِكُود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 ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَزْبَىٰ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْضَىٰ عِندَ الله وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُطْمَئِنُّونَ اللَّهُ الذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ ma yumitukum thumma yuhyikum fal min shurakaaikum man yaf'alu min dhalikum min shay'in subhanahu وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ